Buch 2 50 50 50 Wo ist? Fil im Masebah Läheme ujulasse. Hal næahebu ila almasbah? Hal nazehab Oleks sul tuju ujuma minna. Hal targhabu fi aldhahab lilsibaha? Hal targhab fi aldhahab lilsibaha? Kas sul on ratik? Hal ma'aka Hel, Hel, Hel ma'aka كاسولون <سؤال> اوجومي هل معك ميو رجالي هل معك مايو رجالي كاسولون <سؤال> هل معك ميو <ما> حريمي <سؤال> هل معك ميو <ما> حريمي بوسكاتسا <سؤال> هل تستطيع السباحه Heldas ta tiia elsebaaha? Oskad sa sukeltuda? Heldas ta tastati, elgats? Heldas ta sa vette hüpata. Heldas ta tiia elgatsa filmaa? el ta fii elgatsa Kus on dusš? اين الدوش اين الدوش كوسون <أين> رييتوس <رياض في> كابين اينه كابينه تغيير الملابس اينه كابينه تغيير الملابس كوسون <أين> اويومس <رياض في> برليد <البابين> اينه نظاره السباحه اينه نظاره <سوكاب> السباحه هل الماء عميق؟ هل الماء عميق؟ Kas <تصفيق> هل الماء نظيف؟ هل الماء نظيف؟ Kas <تصفيق> vesi هل الماء دافئ؟ هل الماء دافئ؟ Mul on külm. بردان. Ta bäran. Vesi on liiga külm. El ma u, bääridun židdan. El ma bäärid Ma lähen nüüd veest välja. Sa ahružul äna, minel maa. Sa ahruj, el äan, minel má. Teksti ja raamatul aadressilt VW Book. 2.de